خير انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت, أنا جيت, أنا جيت البيت, بلداري, من عندي اللي داعي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 مروان مجدي بالاستراك مع الفنان الكبير حسب مصطفى موسيقى المقدمة والنهاية محمد يحيى كلمات أيمن بحجة أمر توزيع يحيا يوسف المخرج المنافس شيرين إبراهيم صلاح الخير من إنتاج ماس ميديا برودكشن صلاح الخير تأليف مجدي الكتش إخراج حسين إبراهيم صلاح الخير برعاية فودافون فكرة باش مهندسة في واحدة اتصل بيكي مبارع بخصوص الشنطة بتقولي ايه؟ واساب نمر التليفون <تصفيق> هاتي بوسا يا احلى دادة في الدنيا ربنا يخليكي ده ايه البيت اللي كله مجنين ده لي يا بنت عايزه ايه ولا امشي لا لا لا خلاص امشي انا خلاص حلت مشكلة قديم يعني سلام سلام يا بابا باي باي البنت دي اكيد مش طرعيها اسميني ايه يا باب في حاجة واقفة معاكي في التصاميم لا, لا لا كله تمام. يعني مش عايزه تساليني في اي حاجه؟ لا لا لا ولا حاجه. امال كنتي عايزاني في ايه؟ نسيت؟ خلاص بقى يلا انت روح عشان ما اتاخرش على الشغل. اوكي باي. باي. يا دادا يا دادا ايوه يا باشمهندسه. ايه فين نمره التليفون اللي سابها الراجل بتاع الشنطه؟ مش فاكره انا كتبتها فين. لا لا لا بقول لك ايه افتكري. هو الجدع ده عايز منك إيه بالزبط؟ ده حتى شكله كده مش مصبوط مش هو اللي عايزني خلاص أنا بقى اللي عايزاه اتفضلي بقى شوفي النمر راحت فيه طب استهدي كده لما فتكر لا لا لا بقول لك إيه ركزي يا ده ده لحسن بابا يخرب بيتي هركز أنا كنت بسكى المغرفة في إيدي الشمال والألم في إيدي اليمين أيوا بالزبط كده ولما قفلت مع الجدع المهبوش ده جريت على المطبخ أوضت على الفرن مصيبة لو كنت حطيت الورقه في صينيه المكرونه <تصفيق> والمكرونه دي بالبشاميل ولا ايه اه حرام عليك يا ده ده ضياعتي اتفضلي قدامي على المطبخ يلا ما تهبل بقى خيالتني ملل ملل يا سيد عندي حاله ملل زهقان زهقان يا سيد حتى الناس اللي في التلفزيون دول زهقانين مش لاقين حاجه يقولوها بص بصوا نبي كل اتنين قاعدين قصاد بعض تفتكر بيقولوا إيه البعض دول ما هو لو سبتت قناة منهم هعرف بيقولوا ايه بقولك إيه؟ أنا انا في التلفزيون ده خالص وهبقى على الراديو اوف ايوه كده يا راجل بقولك ايه في نور الاوضه وماش اطلع بره بقى كده بقى كده يا صلاح يعني الحق عليا ان أنا سيبت التاكسي وأعيد لك وأنا قلت لك سيبو ما تروح تقعد جنبه مش انت صاحبي ولازم أقف معاك في محنتك دي يا سيد لازم حد فينا يشتغل مش معقول هنفضل عطلانين كده اصل أصل أصل إيه أصل أصل إيه أصل لادم صراحة كده عايز أتكلم معك في موضوع مهم لا موضوع ولا موضوعين أنا دماغي مملة ورجلها مفيلا ومتوتر وما أدري إيش استعدد أسمع حاجة خالص غير قرص التليفون دلوقتي إيش معنا يعني استني ياسمين استني ياسمين تتصل بي هو أنت مهتم بيها كده ليه هي حلوة وانا عمري شفتها بس شفت أبوها كان مستاذ في الجامعة دكتور حازم الحرير المعقد صاحب أكبر شركة ما في مصر <تصفيق> ايه انت عدسني مش ده اللي انت قد انت عنده في الشركة زمان ايه وقال لي ما فيش تعينات في الشرك برضو ما فيه انتش عايز من بنته ايه ثانية واحدة ثانية واحدة انت عندك رجلين وقيدين واكيد بتفهم صح احتمال بص بص بص بص معي كده افرج افرج افرج ها ده الرسم بتاعي ياسمين وده الرسم بتاعي ايه رايك مش <مممدددد> واخد بالي يعني ايه الموضوع يعني يا صلاح يعني هيكون ايه اللي انا عامله ده تكعيبه عنب ده تصميم المنتجع الرياضي لا يا راجل انت قديم قوي ليه كده النهارده شايف شايف الفرق يا سيد التصميم بتاعي فيه استغلال لكل شبر في الارض مش غطى البرسيم اللي رسمها ياسمين هانم هفترض ان التصميم بتاعك ده احسن هم. ايه بقى اللي هيحصل بعد كده <تصفيق> بص بقى انا احكي لك ايه اللي هيحصل بعد كده لما التصميم بتاعي طلع احسن لما ياسمين هتاخد التصميم ده هتعرف الفرق بين التصميم اللي هي عاملاه والتصميم بتاعي لان التصميم بتاعي احسن تقوم تعمل ايه تقوم تجري زي الروان على ابوها وتقول له انت لازم تعين المهندس صلاح في شركتك يا هاني ايه والكلام <أخي> <أخي> ده بقى الساعه كام على تلاته ونص كده انت غبي على فكره على فكره انت زهقتني وطاقتني يا سيد يا سيد افهمني انا خلاص ابتديت احط ايدي على الازمه اللي في حياتي <أخي> ايه هي بقى انت يا سيد <أخي> <أخي> يا رب تطلقت رادار <أخي> رمى عليك يا دادا ألبنا المطبخ وما فيش قصر للورق. بس افتكرت الحلال بريستو هي وصلت للحلال بريستو استني بس يا سياسمين يو أهي أهي الحمد لله ياه. أخيراً. معقولة يا أخيرا معقول يا دادا في حد برضو يعمل كده تحط نمرت التليفون في الحلال بريستو أعمل ليها بنتي بس اليوم اللي ما بيجيش فيها عم عبده الطباخ الدنيا بتتكركب فوق دماغي هو أصلاً في حد بيأكل في البيت ده عشان الطباخ يجي. والله دي قوامر الستهانم لازم يتعامل أكل كل يوم يتاكل ما يتاكلش مش مهم خلاص خلاص انت هتتتكلم معي كتير يلا يلا خليلي اتصل بالراجل بتاع الشانط يوه هو ده وقته مين بقى اللي بيتصل دلوقتي؟ ألو أيوة مين إزايك يا ياسمين وحشاني موت الحمد لله على يا ماما انت فين انا في المطار يلا يا حاجتي تعالي خدي ما انت عندك 500 موظف في المصنع بتاعك خلي عندك ذوق ما تبقيش عامله زي ابوك حاضر يا ماما يعني ما سالتينيش عملت ايه في الديفلي. <تصفيق> اه صحيح عملت ايه? <تصفيق> فورني ده. الديفلي كسر الدنيا يا سوء. ده طبعا هي مامي شوية. انا اتفقت على تصدير اتناشر موديل. الف مبروك يا ماما الف مبروك. اعملي حسابي. في خمس موديلات. لازم تلبسيهم ما انت عارفه يا ماما انا ما بحبش الفساتين بقى يا بنت، يا حبيبتي انت اسمك ياسين ولا ياسمين منه اللي سابك سابك يتعامل معاكي على انك ولد لحد ما بدقتي مسترجله خلاص يا ماما حلبسه يلا بقى فيلي عشان الحق أجه. وعمر فين في النت طب عدي خدي الدواء قوي مش عايزه اجيب معايا ده بالمرة؟ بالمره لا قولي لها تحضر لي الحمام ده, ده, ده حاضر وتودع البوده كويس حاضر إيه؟ بيسلم عليك تحب اجيبه معايا هو كمان لا يا ستي خلاص شكرا. يا ستي يا ساتر انت ايه خلقك ضيق زي ابوكي سلام سلام نهارك بتشدني ليك حيقلني القلب يا صباح المين تعالي عبير حاضر يا باش مهندس تحت امرك يا باش مهندس فين المهندس وسامة حضرتك بعدت مبارح مشروع برج العرب أوه. وخالد خالد استأذن مبارح علشان عنده حالة وفاة في البلد طيب شوفي لي أي مهندس يروح يبص على مشروع التجمع الخامس ما هو المهندس خالد هو المسؤول عن المشروع وهيجي آخر الأسبوع وانا لسه حسننا لآخر الأسبوع خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص هلو ايو يا سبين بابا ماما رجعت من دبي ايه حمد الله على السلامة ممكن حضرتك تبعث لي سمان ما تروح بلاش دلع. يعني يا بابا ت انت لسه يا بنت بتركبي الزفت ده ايوه انا بكره العربيات خلاص انا ما بقتش فاهم انت بتكرهي الهندسه ولا العربيات قرفتيني في عشتي وامك ما تيجي في اي عربيه من عربيات المصنع ولا هي دوشه وخلاص ما انا قلت لها كده قالت لي خلي عندك زوج خلاص خلاص خلاص انا عارف الباقي جاهزي نفسك ربع ساعه سليمان هيبقى عندك اوكي يا بابا مرسي استني كنت عايزك في موضوع اعملي حسابك من بكره تنزلي مشروع التجمع لغايه المهندس خالد ما يرجع من السفر يا بابا وانا ده اسمع يا بنت بس خليك عارف بانك كده بتعطلني عن مشروع المنتجع الرياضي ها المكالمه انتهت ياسمين سلام يا بابا انت مش راحي مدرسة ولا ايه ده انا عندي اجتماع في المنطقة التعليمية كمان ساعتين بقولك يا بابا ما تشغلني عندك مدرس رياضة بدل اعدتي دي اه صحيح يا حسين ما مكادش على بالي دي اه صحيح يا حسين ما مغتش على بالي هي ايه اللي ما مغتش على بالك يا اعتماد ما نقامه صوتي تنبح وقلت له تعالى شغلك مدرس اه فعلا افتكرت انت قلت له السنة اللي فاتت عموما احنا فيها أنا هتكلم النهاردة مع الأستاذ شاكر وانت جاهز أوراق إيه يا بابا انت صدقت ولا انا كنت بهزر أنا آسف آسف أنا مش هشتغل غير مهندس ابنك مخه باظ اعتماد من كتر الركنه عجبك كده اعتماد شايفه جوزك بيقول عليا إيه لا ما يقصدش ما يقصدش يا حبيبي لا أنا اقصد بقى إيه رايك بقى يا اعتماد يا صلاح يا صلاح الموبايل بتاعك برن يا صلاح هو الولد ده عايش معانا هنا في البيت ولا ايه استنى يا بابا مفروض عيني عليه بيغرق هات يا سيدي هات هات ايوه هي قفلت هي مين دي اللي قفلت يا صلاح مش عارف بس اكيد ياسمين ياسمين ياسمين مين يا صلاح مش عارف يا ماما بس هي اسمها كده انت فاهم حاجه يا حسين يا ستي خليكي في حالك وحضرنا الفطار خلينا ننزل يا تانت حضرلنا بقى الفطار خلينا ننزل انا نفسي اعرف مين الواد وايه اللي مقعدوا عندنا هنا انا سيد جاركو وصاحب صلاح الانتيم كنا مع بعض في دكه واحده وعند حضرتك في المدرسه واحنا حلوين كده تاني يا سيد هتقولي الديباجه دي تاني ما انت اللي بتسأل يا حضره الناظر خلاص بقى خلاص وانت يا صلاح يعني ما كنتش قادر تتحرك بسرعة قبل ما تقفل الخط ما تقلقش هتتصل تاني هي اللي محتاجة الشنطة أخ. أموت واعرف العيال دي بتتكلم في إيه صلاح الخير برعاية فودفون أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت طورت البيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت صلاح الخير مون أبو الفتوح أحمد زيادة مجدي عبد الحليم جلال الهجرسي عبير الطوخي عاصم رافة مكساج عادل أبو العلا أشرف على الإنتاج ماركو مراد صلاح الخير تأليف مجدي الكتش إخراج حسين إبراهيم